كده يا اما انتم خفتوا وذاكرتوا <تصفيق> خفتوا وذاكرتوا صح مش كده <تصفيق> <تصفيق> لا ما شاء الله يعني انا فوجئت طبعا باجابات كتير من اخواننا ما شاء الله انا لسه طبعا ما كملتش بقية الورق بس اقول لكم خبر زعالكم <تصفيق> <تصفيق> اللي طلعيني الاوائل نساء <تصفيق> من عارف حتى سنة تانية الاوائل نساء مش مدرى بس أصلاً عنكم يعني المر... يعني هم غيركم طبعًا أنتوا مسؤوليات كان... بس يعني أنا بقيت مبسوط إن فيه, فيه, فيه نتاج يعني الحمد لله يعني الغ الغالبية العظمى منكم من سبعة على هو أخ بس اللي جاب عشر لغيد الوقت لسه بشوف الباقي إنما تسعة كتير إخوة كتير سبعة كتير تبنيها كتير فدا حاجة تبشر بالخير إن شاء الله إن شاء الله يعني ما يعني إن شاء الله في أمل إن شاء الله <تصفيق> وصلنا إلى باب حكم المني حكم المني عن على القامة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه والحديث الآخر عن عمر بن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب ارحمك الله فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وعن عبد الله بن شهاب الخولني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي أو في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفوري هنا وقع الخلاف بين العلماء في طهارة مني الآدمي هل المني طاهر أم نجس ذهب لنجاسته مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ولكن الإمام أبو حنيفة يقول يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا يعني إذا كان رطبا يلزمه لإيه أن يغسل. يلزمه أن يغسل أما إن كان يابسا فالفرق فقط مع إنه نجس مع إنه نجس وهو رواية عن الإمام أحمد وقال الإمام مالك لابد من غسله رطبا ويابسا وقال الإمام الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه نجس ولا تعاد الصلاة منه كيف؟ دع كلام على الإطلاق يعني يرى نجاسة المني فإن كان في الثوب أو المكان أو البدن مني الصلاة يصلي ولا إعادة عليه وقال الحسن لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه في الجسد وإن قل خلاف مذهب الليف وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر المني طاهر وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث يبقى أنا عندي كم قول في المني قولين قول الأول يقول إنه نجس قول الثاني إنه هو طاهر من يقول بنجاسته كابي حنيفة يقول يفرك إن كان يابسا ويغسل إن كان رطبا الإمام والك يرى مع نجاسته أن يغسل رطبا ويابسا الإمام الليث ذهب إلى أنه لا تعاد نجس ولا تعاد من أجله الصلاة والحسن ذهب إن هو لا تعاد الصلاة إذا كان في الثوب أما إن كان على البدن فتعاد الصلاة والراجح, والراجح أن المنية طاهر سواء كان يابسا أم رطبا طبعاً اللي قال بالطهاراح الحديثة التي ذكرناها الآن وهذا أقوى من جهة النظر هذا أقوى من جهة النظر أن المني طاهر المني طاهر سواء كان يابساً أم رطباً ولكن طبعاً تفعل كما كان يفعل النبي يسلم تفرقه إن كان يابساً وتغسله إن كان رطباً آه نعم ما احنا قلنا بقى لنقول راجح خلاص خدوا خدوا بالكلام لنقوله وقد غلط من أوهما أن الشافعي رحمه الله منفرد بطهارته يعني هو عاوز يقول إن بعض الناس بيقول ده الشافعي بستل آل بطهارة المني ولكن احنا عندنا ثلاثة أربعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وده مذهب الإمام أحمد المشهور عنه وده مذهب الظاهري وغيرهم الكثير وده على هذا أكثر محققين من أهل العلم أن المنية طاهر ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل إيه كنت أغسله بس هي قيدته بالإيه؟ إن كان رطبا وأفرقه إن كان يابسا واستدل القائلون بالطهارة برواية الفرق لأنه لو كان نجسا لم يكفي فيه الفرق بل لابد من من غسله فلو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم وغيره دم اللي هو زي دم الحدو النفاس زي زي ما هي الآن إن شاء الله بخلاف دم دم الأدمي دم الأدمي ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم يعني لو أصيب رجل وهو في الصلاة يجوز له أن يستمر في صلاته يجوز له أن يستمر في صلاته وهنا خروج الدم منه لا ينقض الوضوء حد قال لكم أن حتى من قال أن الدم دم الإنسان نجس ومع أنه نجس لا ينقض الوضوء مع أنه نجس بس ما ينقضش الوضوء ها؟ حد بلقوا حاجة زي كده لو كثر أوفحهش إنما إحنا هنقول على الإطلاق لا ينقض الوضوء على الإطلاق لأن طبعا ما زال المسلمون صلونا في جراحاتهم فالجراح كثيرة زي الرجل الذي يروم يابسهم سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه صلى وجرحه يثعب دماء والإمام أحمد في المحنة صلى وجرحه يثعب دماء فلما سئل أتصلي وبك كل هذا الدم قال ما زال المسلمون صلونا في جراحتهم مع أن في وسط المحنة كما يقال رحمه الله حتى لو كان الجرح قبل الدخول في الصلاة لفعل سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أي نعم هو بس لا ينقض الوضوء ولا تبطل من أجله الصلاة ولكن ولكن إذا جاء عليه فرض آخر لابد أن يغير ملابسه لازم بقى يزيل أسر الدم نحن نتكلم على فرض الوقت الآن فرض الوقت وطبعا مسألة طهارة دم البني آدم أو الإنسان دي كما قلت لكم من قبل إن إجماع الخلف خالفة إجماع استلف فيها بمعنى أن استلف أجماع على نجاسة دم الآدمي وكثير جدا من أهل العلم المتأخرين وكثير من المحققين أن دم الآدمي طاهر وليس من الجسد نعم يجب لو دم لو عليه دم نجس يعني هم لازم للنجاسة الآن فيلزمون يخلع الثوب نعم دم الإنسان ولا دم تاني ما نبى بقول لك هوت أنت خش بالك من الكلام احنا قلنا مع نجاسة الدم لو طعنت وأنت في الصلاة أو نزل منك دم وأنت في الصلاة تستمر في صلاتك بخلاف سائر النجاسات تماه النجس ينقض اللدغ مش الشيء النجس ينقض اللدغ ولا الصلاة، هاه ينخد ينقض... يبطل الصلاة يبطل الصلاة ولكن على على قول من يقول إنه نجس لا يبطل الصلاة أصلاً لو طعن وهو في الصلاة أو كان فرض الوقت الذي عليه وطوع فله أن يكمل كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه يخلع بعد الصلاة خلاص بقى هو يصلي بصله واحدة فقط. اللي هي قريبة من ال من من الجرح اللي تجرح الآن ودخل في الصلاة يجوز لها يدخل في الصلاة يجوز لها نصلي صلاة الإيه الوقت وعلى قول من يقول الدم طاهر خلاص يصير يزيل أسر فقط واضح لأن ده فرض الوقت الآن هذا فرض الوقت من الممكن أن تزهق روحه بسبب الجرح من الممكن أن تطول المدة حتى يغير ملابسه أو أو أو فالعلماء قالوا فرض الوقت يصليه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه وليس عليه العادة حتى كمان هؤلاء من يقول بلي بنجاسة الدم والله عالم يقول قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحذاب والتنزه واختيار النظافة واضح يقول هذا حكم مني الآدمي ولنا قول شاذ أن مني المرأة نجس دون مني الرجل ليه؟ الاثنين سواء في اللي في الحكم الاثنين سواء في الحكم وقول أشذ منه أن مني المرأة والرجل نجس يعني الاثنين والصواب أنهما طاهران وهل يحل أكل المنية الطاهر هل يحل أكل المنية الطاهر فيه وجهان؟ أظهرهما لا يحل لأنه مستقضر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها أعزكم الله الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر يعني المتولد أيضا من الحيوان الطاهر ومنيها نجس يعني الكلب والخنزير وما تولد منهما المني نجس بلا خلاف وما عداه من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره يبقى غير الكلب والخنزير المن يبتحي الحيوانات ها طاهر طاهر وهذا يعني هو الإمام النووي يقول وهذا أظهر الأقوال أو الأصح والثاني أنها نجسة والثالث من مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس والمسألة زي ما أنتوا عارفين فيها خلاف والإمام النووي رجح طهارتها رجح طهارتها ليس فيها دليل على أن منية هذه الحيوانات إيه نجس كما أنه ليس هناك دليل على أن منية الإنسان نجس وفي تعليل جميل جدا بعض العلماء تكلم فيه قال إن المني لو نجس يبقى الإنسان هيتولد من يبقى إذا يصير جسمه بعد ذلك بدنه وهذا تعليل عقلاني طبعا هذا تعليل عقلي يخليه لا لا لا لا دي قضية دي قضية دي قضية دي قضية, دي قضية, دي قضية, دي قضية. انت عاوز تقول ده متولد من ده لا بس ده تولد بجرح انما هذا تولد بشيء طبيعي ده شيء بيخرج من البدن نفسه بيخرج من البدن نفسه بخلاف الدم اخذ بالك ده على قول على قول من نقل الإجماع كالنوى القرطبي أنا قلت لكم قبل كده في خمسة من العلماء نقلوا الإجماع على ذلك. وه... أنا لو أخلف الإجماع طبعا ولكن يعني رأيي أن الدم طاهر قوي وليس بضعيف وغير بأكل لحم أما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما وأما وفيه قولها كان يجزئك يعني يكفيك طبعا وفيه قولها فلو رأيت شيئا غسلته هذا بابل ايه استفهام استنكاري يعني انت كل ما تشوف حاجة تغسلها لا مش كل شيء يرى يغسل وكل شيء تظن ان هو يجب عليك ان تغسله مش كل شيء يجب عليك ان تغسله ولذلك هنا لفت إذا الإنسان جاهل حكما من الأحكام يسأل عنه يسأل عنه حتى لا يوقع نفسه في حرج لأن من الممكن الإنسان يوقع نفسه في حرج وطبعا القاعدة دي قاعدة عظيمة جدا وما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج وحديث صاحب الشجع لما شد شدت رأسه ثم نام فاحتلم فقال لأصحابه هل أجدو هل لي من رخصة قالوا لا فاغتسل فمات فقال له أن يسلم قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال ألا سألوا إذ لم يعلموا فهي عائشة رضي الله عنها أرضاها تريد أن تقول هل كل مرد إنسان شاء أن يغسله لا مسألة فيها تفصيل فيها تفصيل فهذا من باب الاستفام الاستنكاري نعم إيه؟ كليهما سواء وهيجي بقى مسألة الجماعة دلوقتي إن شاء الله هيفصلها الإمام النووي وهرج فيها طبعا منية طاهر سواء بجماع أو بغير جماع لأن طبعا هتكلم عن الإفرازات بلغتنا طبعا التي تخرج من فرج المرأة وأنا هتكلم فيها بالتفصيل الآن إن شاء الله وما جعل عليكم في الدين من حرج لأن الأبواب ديت طبعا في بعض الناس يعني من الممكن أن نستحي أن نتكلم فيها لا وما جعل عليكم في الدين من حرج تيجي بعد شوية المرأة التي دخلت على نبي صلى الله عليه وسلم ووسط أصحابه فتقول يا رسول الله على المرأة غسل قال نعم إذا رأت الماء وفي المجلس بكر وعمر فدروا وجوههم رضي الله عنهم أن استحوا من السؤال والنبي نبي صلى الله عليه وسلم أجابها فإن الله لا يستحي من الحق رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين أن يتفقّهنا في دين الله تبارك وتعالى وأنتوا شايفين أنت تلاحظ أن أغلب الأحكام الفقهية جات عن طريق الإيه؟ السؤال، السؤال. يا رسول الله ماذا أفعل إذا حدث؟ كان في بعض إخواننا عامل يعني سؤالات الصحابة النبي سلم كتاب جميل بصراحة. في باب الاعتقاد في باب الأحكام الفقهية كتاب طيب. سؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو للأسف مطبوع في القاهرة. هنا يقول فلو رأيت شيئا غسلته هو استفهام إنكار تقديره كنت غسله معتقد نجوب غسله وكيف تفعل هذا وقد كنت أنا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحكه يقول وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة استدل بعض العلماء على رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها أظهر طهارت رطوبة فرج المرأة وطبعا هنفصل دلوقتي الرطوبة دية هل هي من الرحم أم من مجرى البول إن كثير من النساء يسألن عن هذه القضية يخرج منها إفرازات هذة الإفرازات تخرج من الرحم أم من مجرى البول لو كانت تخرج من الرحم فهي بمنزلة المخاط لا عبرة بها لا نلتفت إليها أما إن كانت تخرج من مرر البول فتكون نجسة يلزم إزالتها وغسل المحل الذي أصابته يقول الأظهر تهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع ويلزم, ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرك، أجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين على هذا الكلام يعني يعني فريق يرى طهارت رطوبة فرج المرأة وقالوا أن هذا الاحتلام حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من جماع وليس من الاحتلام لأن الاحتلام هو إلا بتلاعب الشيطان بالمرء والنبي صلى الله عليه وسلم ننزه أن يتلاعب به الشيطان في منامه والفريق الآخر قالوا لا رطوبة فرج المرأة نجس واستدلوا أو أجابوا على هذا الكلام بجوابين أحدهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم يمتنع؟ لا يمتنع يقول وكونها من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه جائز صلى الله عليه وسلم وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض أو فيض زيادة المني فحق وسلم إيه مش من تلاعب الشيطان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أُوتي كم رجل في الجماع صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا في الجماع النبي صلى الله عليه وسلم أُوتي ثلاثين رجلا في الجماع وسأأتي في باب الغسل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه كلهن ها ويغتسل غسلا واحدا أو كان يغتسله عند كل مرة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في ناس عندها المني بيبقى زائد فينزل المني بغير بغير ما يشعر بالجماع. ده يلزم الغسل فيه أم لا؟ لا أنا بقول هو عنده زيادة ف... فهو بينزل منه المني أحيانا لمرض ها لو لمرض هيغلزمه الغسل لا يلزمه لا يلزمه إلا إذا كان بشهوة طب لو رأى المنية أو رأى الماء ولم يذكر احتلاما طيب شعر بالاحتلام أو ذكر احتلاما ولم ير ماءاً لا يلزمه الغسل وهذا بالإجمع هذا بالإجمع مش ذاكرين الحاجات دي ما شاء الله <تصفيق> يقول والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب يعني داعب صلى الله عليه وسلم فنزل منه المني بالمدعبة يعني يجوز الإنسان يدعب زوجته في أيام الحيض وسيأتي سيأتي التفصيل إن شاء الله وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب هو عاوز يقول, عاوز يقول إن العلماء اختلفوا في رطوبة فرج المرأة الفريق قال أنه هو نجس وفريق قال أنه هو طاهر والأرجح أنه هو طاهر إذا كان يخرج من الرحم أما إن كان يخرج من مجرى البول وهذه طبعا نساء كتير للأسف ما بيعرفوش يفرقوا بينهم للأسف في بعض النساء القلة اللي بيعرف يفصل في هذه القضية فإن كان يخرج من الرحم فهو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إنما هو بمنزلة المخاط أما ما كان يخرج من مجرى البول فهو نجس يلزم إزالته هي تفرق بقى مش أنت <تصفيق> أنت متسألش عن تفريق بابه نجاسة الدم وكيفية غسله عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه خدتوا باب الحيض ولا لسه خدتوا مذكرينه طبعا هنا الحيضة اللي هو معنى لإيه دم لإيه دم الحيض طب حد يعرف فرق اللي بنضم دم الحيض ودم الاستحادة كده بسرعة بل ما خدش تفريق دم الحيض أسود ثخين له رأح منتنى ها؟ ايه تاني له عادة دم الاستحاضة أحمر خفيف طب أيهما يتجلط مين اللي بتجلط فيهم دم الحيض اللي بتجلط إنما دم الاستحاضة لا يتجلط تمام مين اللي بيسيل الاستحاضة ولا الحيض ماشي قولها الحيضة يعني الحيض معنى تحطه يعني تكشره وتحكه وتنحته ومعنى تقرصه, تقرصه يعني تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ومعنى تنضحه يعني تغسله بالماء في هذا الحديث وجوب غسل نجاسة بالماء وجوب غسل نجاسة بالماء هل هذا الكلام على الإطلاق يعني هل في إجماع بوجوب غسل النجاسة بالماء هل يلزم؟, هل يلزم أن تغسل نجاسة بالماء أم يجوز أن تغسل النجاسة بغير الماء بمائع غير الماء يجوز أن تزل النجاسة بمائع غير الماء زي الخمر مثلا الخل الشاي ها طبعا يعني المسألة فيها خلاف قول الجمهور الطاهر يزيل الخبث ولا يرفع طب ده كلام مين ترجح مين <تصفيق> لا الحنابلة مع الجمهور الحنابلة هنا مع الجمهور ده ترجح مين شيخ الحنابلة شيخ الإسلام شيخ الإسلام نيجوز وارجح مذهب أبو حنيفة في المسألة دي قال نيجوز رفع أو إزالة النجاسة بغيري بمائع غير الماء بمائع غير الماء وطبعا استدلوا بحديث المرأة التي كانت تطيل ثوبها فلما سألت ظن ميمونة ميمونة رضي الله عنها قالت إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يزيله ماء بعده يزيله ماء بعده وطبعا الجمهور كلامهم واضح واستدلوا بأدلة واضحة زي حديث بول العربي وممكن بقى المسألة يكون فيها تفصيل ممكن المسألة يكون فيها تفصيل مش كل نجاسة تزال بغير الماء مش كل نجاسة تزال بغير الماء يعني لو السكين مثلا كان نجسا هذا معدن هل يلزم أن نغسله بالماء ولا يكفي فيه المسح يكفي فيه المسح نعم تمام طب الأرض يلزم أننا يصب عليها ماء ماء أرض صلبة لو جفة جفاف الأرض هرها كما قالت عيشة زي حبل الغسيل مثلا نعلق عليه مثلا ملابس الأطفال وهي ناجسة حبل الغسيل ده ده مما عمد به البلوة هل يلزم أن أنا أغسل حبل الغسيل أبنى منشر مرة ثانية برقب. لا يلزم لا يلزم الجفاف طهور فهنا ما اشترطناش المية أو غير المية في إزالة, الإيه؟ في إزالة النجاسة ولكن غير الماء لا يرفع الحدث غير الماء لا يرفع الحدث طبعا أنا لما أقول الماء يبقى ماء مطلق إنما لو قيته أخير بقى... بالإجماع؟ لا يرفع الحدث إلا الطراب طبعا ما هو بالإجماع يعني هل يجوز انت تتوضأ بغير الماء المطلق ما هو الحدث ما معنى رفع الحدث إيه الوضوء أو الغسل هل يجوز انت تتوضأ بغير الماء المطلق لا إلا في حالة فقد الماء يجوز التيمم طبعا وطبعا إحنا خدنا التيمم مش كده طب هو مبيح ولا رافع <تصفيق> في قولين <تصفيق> فاكرين فاكرين احنا رجحنا ايه النوى طبعا المبيح صح طب الصواب النوى رافع ولا مبيح ها <تصفيق> ماشا رافع الصواب النوى رافع وده اختر شيخ الاسلام رحمة الله عليه نعم الجمهور أنه رافع رافع وليس مبيح يقول في هذا الحديث وجوب غسل نجاسة الماء ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به ده طبعا نماذا بالشافعية هنا. وفيها أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين هو بعد كلام الإمام النووي بس ده دم الحيض هذا دم الحيض وطبعا ده بالإجماع لم يخالف فيه أحد قط وفيها أن أزالت النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء يعني أنت عاوز تزيل هل اشترط أنها أغسلها لازم أغسلها ثلاث مرات سبع مرات مثلا لا يشترط ذلك بمجرد ما صب عليها الماء وزال أثرها خلاص يبقى المكان أو المحل طاهر ما هو هو قال الدم مطلق عشان انت تاخد الدم كليته دم الحيد وغير دم الحيد يعني سواء دم الحيد او دم الجروح فهو اطلقها لأن هو هو الاثنين دلوقتي اصبح حكمهم واحد عنده املاه حكمهم واحد فهو اطلقها بحيث تعرف ان هو نقل اجماع في الايه في الدماين او في الدماين وفيه غير ذلك من الفوائد واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه واجب غسلها مرة ولا تجب ازديادة ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قد تقدم بينه كما تكلمنا فيه من قبل وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينيها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة هل يشترط عصر الثوب إذا غسله اشترط انتهت تعصر الثوب لا يشترط أهم حاجة النجاسة تزول فيه وجهان أصح أنه لا يشترط وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة وإن يعني أنا امرأة تغسل دم الحيض فأزالت ولكن بقي لون الدم هل لون الدم يؤثر؟ لا يؤثر. طب لو بقي طعم الدم يؤثر. لو بقي طعمه طعمه يؤثر. وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم. وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي وأفصحهما يطهر والثاني لا يطهر والله أعلم. يبقى الريح برضو ك. آه يعني أنت عاوز تقول لها نجيب ترمومتر إيس طعمه بيه <تصفيق> يعني مسألة يعني إحنا عاوزين نقول أن الأصل, الاصل ان زوال اللون والطعمه لإيه والرائحة فهو عاوز يقول لك طب الطعم ده تقدر تقدره ولا لأ يقول لك تقدر تقدر تحس الطعمه أهدنا <تصفيق> زينا في <ده> تحري طبعا <تصفيق> نعم نعم هو ولذلك أن أثر اللون لما بيبقى يا إخوانا مش بيقى نفس الدرجة اللون بيجي بيخف اللون بيخف بابه الدليل على نجاسة أو نجاسة البول وجوب الاستبراء منه الرائحة طاهر اللهم عن ابن عباس قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستاتر من بوله قال فدع بعسيب رطب فشقه بثنين البئ هنا زائعة على فكرة البئ هنا زائدة دي لغة, لغة. يعني ممكن بئ تكون زائدة ولا يقصد بها إن هي ولا تقصد في محلها فبيسموها بئ زائدة بس تقرأ وتكتب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا ما لم يبسا طبعا الروضة الثانية دي أن لا يستتر من بوله والثانية لا يستنزه عن البول أو من البول قوله العسيب اللي هو الجريد والغصن من النخل ويقال له العسكال طبعا نحن قلنا باثنين قلنا الباء زائدة أما النميمة حقيقتها نقل, نقل كلام الناس بعضهم, بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد ألا أنبئكم العضة قالوا ما هي قال القالة بين الناس يقول لهذا كلاما, ولهذا كلاماً من باب نوى يوقع بينهم يوقع بينهم طبعا على جهة الإفساد النميمة من الكبائر النميمة من كبائر الذنوب وطبعا الكلام فيها طويل وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستاتر من بوله ثبت ثلاث روايات يستاتر ويستنزه ويستبرق ويستبرق ومعناها لا يتجنبه ولا يتحرز منه لا يتجنب البول ولا يتحرز منه يعني ممكن أن يرتد عليه البول مرة ثانية ومعنى الكلام أنه هو ها نعم معنىها بقى الشرعي لا يغسل لا يغسل أثر الماء لا يغسل أثر يعني لا يزيل النجاسة وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذباني في كبير قد جاء في رواة عند البخاري وما يعذباني في كبير وإنه لكبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستاتر من البول ذكر أيضا الإمام البخاري كتاب آخر وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. الأولى إيه؟ وإنه لا كبير بل إنه هذه تفسر الرواية. طبعا معنا الرواية اللي معنا أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذلان هل إن نفي نفي العذاب؟ لا معناها إيه؟ وما يعذبان في كبير عندهما هما ما يشعرش إن هو كبير. فلذلك وقعوا فيه، لو كانوا يعلمون أنه أنهم من الكبائر لما وقعوا في ذلك. يقول: فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، وقد ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، ليس بكبير في زعمهما، هما زعمان أنه ليس بكبير، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما يعني هم لا يصعب عليهم إزالة هذا الماء أو هذه النجاسة اللي قلت في الأول خان خطأ لأنا قلت أن هم ها أوهمت أن هم يجهلوا الحكم إنما هو ليس, ليس جهلا بالحكم إنما هم يعرفوا هم عارفين أن هذه القضية من الكذائر. وبرغم من ذلك كأنه نوع من أنواع عدم الاحتراز من إزالة النجاسة يقول وحكى القاضي إياد رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر ليس بأكبر ليه؟ في حاجات أكبر منه في كبار أكبر منه ولكنها يدخل في جملة الكبائر أم لا؟ يدخل في جملة الكبائر طبعا حد يعرف الكبيرة هي إيه؟ الكبيرة هي إيه؟ ما يترتب عليها حد في الدنيا ما حد أو لعنة أو وعيدة أو كلام ده نحن بنختصر الكلام كل شيء يأتي النص باللعن مثلا لعن صاحبه او الغضب عليه او الطرد او او او هذا يدخل تحت جملة الكباج ولذلك ترى سبحان الله يعني يعني غالب الذنوب المعاصي التي نقع فيها كلها فيها فيها فيها حدود وفيها لعن وفيها غضب ام لا يعني دخال باب الغيبة والنميمة مثلا باب الغيبة والنميمة هذا من اخطر الابواب من أخطر الأباب التي يغفل عنها الكثير تخيل أن كثير من الناس هنا بذكر أعراض الناس نعم اللي إيه؟ الغيبة طبعا طبعا من الكبار ولذلك العلماء يسموها فاكهة المجالس لأن فيها فيها تحذير شديد أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه العلماء يقولون كما أنك تكره أكل لحم الميتة طبعا فكره شرعا أنت تكره تأكل لحم الميتة؟ فأوله أن تكرهه إيه؟ شرعا لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذكري عن ذكرك أخاك بما يكره والإمام ابن القيم قال كلاما رائعا في هذا الباب قال إن العبد لا يسهل عليه التحرز من أكل الرiba والزنا وبدأ يذكر الكبار الأخرى ولا يتحرز من ذكر عيوب الناس يعني يصعب عليه يثقل عليه أنه هو يذكر أخاه إلا بالسوء لا ولعزه بالله والقضية في المنطقة الخطورة يعني لازم يعني ناخد بالنا منها وطبعا في غيبة المتورعين الزهاد عرفنا، أنه يقول لما يذكر قدامه واحد يقول لي غفر الله لنا ولا الحمد لله لذا عفانا ربنا عافينا وإياه ورع. آه ربنا يغفر لنا ولا. يقول أي ليس بأكبر الكبائر قلت أي النووي فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر المبقات يعني. إن كانت الكبائر هتكون كبائر إيه دركات كبائر دركات ففيه أكبر كبائر طب هم الكبائر يلو قيصه بغيره ده هو ده من أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى لما تشوف بقى الكبائر دون الشرك الأولان صاحبه خرج من ملة الشرك سائر الكبائر هو في الملة ولكن ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يكون في غيرها يعني في غير أكبر الكبار وسبب, كو وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح طبعا زي الإعلام بتاعنا ينطبق على نفس الكلام تماما لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي معناه أنه كان يمشي دي فعل مضارع يفيد إيه استمرار عايش لكده عايش في الوقيعة بين الناس وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسه يعني كان يسلم واقف طلب من ربي تبارك تعالى الشفاعة لهذين فأمره أن يفعل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم لسه لسه وذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر كتاب الحديث الطويل حديث جابر في صاحبين القبرين فأجيبت شفاعتي أوه هو الرواية في مسلم التانية فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة اللي هي المدة التي فيها جرتين رطبتان وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح بعض الناس قال ليس اليابس تسبيح التسبيح للرطب فقط وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قالوا معناه وإن من شيء حي ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه طبعاً كلام عن العموم وإن من شيء شيء هنا نكرة نكرة في صيغ نفى الأسبات النفى الأسبات تفضل العموم بيتفيد العموم سواء نافذ بتفيد العموم هريح كنت الاثنين يقول هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله يعني هو مسبح بالسان الحال ولا سان المقال هل يمنع المقال هل يمنع ليه؟ يبقى حقيقة حقيقة نسبح حقيقة واسأل القرية التي كنا فيها هيسأل القرية حقيقة ولا أهل القرية طب هل يمنع أن يسأل أهل القرية حقيقة الجدران يمنع لا لا يمنع لأنه نبي وهتكون دي معجزة من معجزات يسأل الجدار عن القضية فيجيبه الجدار والجمال الذي بكى بين بينادي النبي صلى الله عليه وسلم وجزع النخل الذي أن والشجر التي استأذنت ربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخض الأرض خدا وهو نائم صلى الله عليه وسلم ثم رجعت فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم رأينا عجبا قال هذه الشجرة استأذنت ربها أن تأتي إليا وتسلم علي فجاءت فسلمت ثم عادت حقيقة إل منع نكون حقيقة ولكن نحن لا نفقه لغتهم لا نفقه لغتهم ما احنا قلنا هو واسأل القرية التي كنا فيها يعني واسأل أهل القرية فأنا أقول لو سلمنا جدلا إنه هو لو راح وسأل جدران القرية ممتنع لا ليس ممتنع ودي طبعا تخلنا نترك لقضية هل في القرآن مجاز أم لا دفع يهامل اضطراب ده كتاب للشيخ الشنقيطي بيدفع في هذا الكلام يقول ليس في القرآن مجاز ليس في القرآن مجاز بل كله على حقيقته كله على حقيقه. وهذا بحث ماتع جدا في بابه يقول والمحققون على أنه يسبح حقيقة وقد أخبر الله تعالى وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها يعني عاوز أقول إن العقل ممكن ما يتصورش حاجة زي كده لا يتصور إن الجماد ينطق ويقول سبحان الله ونحن نؤمن بذلك أن الجمادات تسبح ربها تبارك وتعالى حقيقة ولو قلنا أن لسان الحال ليس بعيد ولكن الأصل أنها بلسان مقال وليست بلسان الحال ولكن لذلك الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبحهم معنى هذه الآية أنه يسبح فعلا ولكن أنت يغيب عنك كيف يسبح الله تبارك وتعالى وجاء النص به وجب المصير إليه يعني يقول وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه والله أعلم لأن النص جاب كده أنها تسبح إيه اللي يخلينا صرفه من الحقيقة للمجاز ليس هناك صارف يصرف من الحقيقة المجاز فالأمر على حقيقته وأصله هنا يقول واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث أين أين فين في الحديث أن نقرأ القرآن تسبيح تسبيح بخلاف القرآن ثم إيه اللي كان بيسبح، الجريدتين هم اللي كانوا بيسبحوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسبح؟ هل وقف وقرأ القرآن؟ ولذلك ذهب كثير من أهل السنة والجماعة إلى أن قراءة القرآن لا تجوز عند القبر ولا تجوز قراءة قراءة القرآن للميت بعد موته. لا تجوز قراءة القرآن للميت بعد موته. ما لسه لسه لا مش إجماع على السكالمنة وهو. أنه خرق الإجباع أي دليل على علنا بقوله لا يجوز ولا اللي بقوله يجوز لا يجوز هل أنت تعلمت أن الذي يقول لا يجوز هو الذي يأتي بالدليل ولا البين على من ادعى بس سهت انت الدليل البين على من ادعى فين الدليل على جواز كراءة القراءة الميت لو كان خيرا لسبقونا إليه وما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا مع أبا بكر وعمر وغيرهم لما ماتوا نفضل نعم طب كيف يشفي القرآن الميت ليه أولته للرحمة ما أولتهش ليه شفاء حقيقي هل أول أحد من المفسرين هذا التأويل اللي ذكرته مين من أهل السنة قال بهذا التأويل الآية وأنا أقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الأحياء حدينكر عليا؟ ها اللي ينذر به من كان حية والحياة هنا حق... حياة إيه القلب أو حياة البدن روح البدن تمام بس كده هل فعله النبي سلم زي التبرج بالضبط بأثار النبي سلم فالتبرج بيه برضه هو عاد تاني وهيقول تبرك لتبرج بأثار اللي الصالحين المبنى وثاني التبرج بأثار الصالحين مشروع بأثار وإحنا قلنا بصحبتهم لا بأثارهم تمام تمام المسائل دي أخوانا تعتار مسائل الشائكة مسائل فأحنا فضل ليدعو ما ألش يقرأ له القرآن فلو كان خيرا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم فلو كان قراءة القرآن خير للميت لدل بها أو لدل عليها صلى الله عليه وسلم وقال فليقرأ له ابنه القرآن وإحنا قلنا قبل كده ان الولد الولد الصالح ينفع أبويه بعد مماتهما ما ينفعهم بإيه؟ بالعمل الصالح طبعا الدعاء ده حاجة تانية لا لو الولد عمل عمل صالح هل ينفع الأبويين ولا لأ؟ إحنا فصلنا فيها وتكلمنا فيها فأنا عاوز أقول إن الإمام النووي من أين أتى بهذا الحديث بهذا الكلام من هذا الحديث أنه يستحب بقراءة هذا كلام طبعا غلط غلط فيه النووي رحمه الله يقول لأنه طبعا هو خده بحاجة عقلية لأنه إذا كان يرجى التخفيف في تسبيح الجريدي فتلوت القرآن أولى والله أعلم هذا الكلام طالما أنه ليس على دليل فنحن ندور مع الدليل حيث دار وندور مع الدليل حيث دار يقول وقد ذكر الإمام بخاري في صحيح أن بريدة ابن الحصيب الإسلامي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه رأيكم هل دي بقى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشمل الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم يعني أنت تذهب عند القبور هل يجوز لك أن تضع الجريد الرطب عند القبور تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ليه يرده الحديث الرواية التي ذكرناها بشفاعتي لهما بشفاعتي فهذا كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لأمته واحد يقول طمّ هو من ضمن الشفاعات الجائزة أن يشفع المؤمنين بعضهم لبعض أنا ما كملتش بعضهم لبعض في الآخرة وليس في القبر في عرصات يوم القيامة عند دخول الجنة والنار وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له ولا وجه له، وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل, أهل الحق، ومذهب أهل الحق، أهل الحق طبعا نقصد بهم، ثم أهل السنة، وطبعا الأشعرة، الأشعرة يرون أن عذاب القبر إيه؟ حق، خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنزه من البول، وفيه غلظ تحريم النميمة، وغير ذلك مما تقدم والله أعلم. ندخل في كتاب الحيض؟ ولا؟ نعم. آه، يعني في بعض الناس تكلم فيه بعد, مش بعد الصحابة، بعد القرون الثلاثة المفضلة. بعض الناس قال بجواز قراءة القرآن للميت، لأن القرآن يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة وقال برضو من باب تنزيل الرحمة زي ما خونا قال كده إن القرآن كله رحمات فإنزع الميت لعله يخفف عنه ما هو فيه وطبعا في مسألة يعني كثير من الناس اتطرق إليها مسألة في منتهى الخطورة هل كل من مات تحت هدم هو شهيد من مات في غرق فهو شهيد من ماتت في النفاس فهي شهيدة ولا في ضوابط القضية في ضوابط ضوابط القضية أقل تقدير على أقل تقدير هل هو مصلي أم لا هل هو صلي ولا تارك للصلاة إن طبعا معروف حكم تارك الصلاة ما بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر كما تعلمون نقف عن دباب الحيت أحسن عشان ناخده من بدايته ن... نعم اللي ايه ما هو بمعنى يستنزه لا يغسله نفس المعنى أنت عاوز تقول لا يستتر إنه كان بيقول أمام الناس من الهي هذا مفهوم. هذا مفهوم ممكن هذه من البدع المنكرة دي مشهورة في الريف عندنا يعني في بلاد بعض البلاد هنا انه بيجمعوا طائفة من الناس ويعدوا يعدوا. يمسكوا المصحف كل واحد يقرأ جزء ويهبونها ويهبو. للميت وهذه من البدع المنكرة من اشار الانواع البدع في عصرنا حتى الذين قالوا بجواز القراءة ما قالوش انهم يجتمعوا على القراءة اللي ايه؟ ابن القيم نعم نعم. ولكن هذا خلاف عليه اهل السنة نعم اما احنا بنقول ايه من ساعدة ما هو؟ لا يجوز لا يجوز هبة القرآن لا القراءة القرآن الميت ولا وهب ان انا اهب هذا القرآن للميت احنا قلنا لأ ثواب مفيش ثواب يصل مية من قراءة القرآن هو البعض ده هل معه دليل؟ أخونا لما قال لي إيه الدليل على عدم الجواز قلتولي البينة على من من إيه؟ الذي يثبت الحكم والذي يأتي بالدليل والذي ينفيه ليس عليه أن يأتي بالدليل البينة على من إدعى لا يتحرص منه عادته أصله هو قول أن يسلم يفيد إن هو كان على طول حالة مستمرة حالة مستمرة أما لو كان شيئا عريضا فلا فلا يدخل تحت الحكم فإن العبرة بالكثير الغالب وليست بالقليل النادر حتى لو هو مش يصلي فيه طبعا طبعا هل يجوز يجوزنا أدخل الخلاء وأبول ولا أستنزه من البول بحجة أنني لا أصلي في هذا الثوب لا يجوز طبعا يدخل في النهي، يدخل تحت هذا اللعن أو هذا العذاب، ولا عزو بالله. ما هو أقولنا في وقتها، زي الدعاء، هل الدعاء بيستمر معه؟ يعني مثلاً واحد دعا لأبويه، هل الدعاء هذا على طول خط ولا وقت الدعاء بيصله أنه وصل إليه كدعاء؟ من شخص ما اوف وقت الدعاء والله عم. ما احنا قلنا ان في علماء فصلوا قالوا ان كان الاب هو السبب في هذا الصلاح ما يجيش الاب بيحارب بي ابنه مثلا على الالتزام على الطريق الاستقامة وانا اتنقول ان هو يستفيد من من ابنه العلماء قالوا ان هو يتحرم يتحرم من من الأجر اللي ابنه بيفعله نفس الكلام كان بيدلوا عليها أم منها عنها الأمر خطير يعني أنت ممكن بنفسك تنجو تعدي وخلاص هتدخل الجنة وقفوهم استنى لسه فيه فيه زوجة واخد بالك. ممكن تعدي بالزوجة يجي يقولك فيه أولاد لأنك راعي ومسورن عن رعية لا لا لا يجوز لا يجوز لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل ثم دعا لم يثبت أنه دعا جهرا صلى الله عليه وسلم أما إن كنا نعلم الناس الدعاء الذي يقال على القبر فلا بأس إن فعلناه مرة مرتين من باب التعليم فقط ولا نتخزوه من باب أنه سنة هذا هو الأصل في الدعاء أنت توجه للقبلة بس ما توجهش للقبر توجه للقبلة ليس شرطا ولكن الأصل في الدعاء أنت الأدب هذا أدب من أدب دعاء توجه للقبلة نعم لو قال من باب الاستحباب جاز ولو ما قالش خلاص كل واحد يدعو بما يرى قول ما نظر لا تفعل إلا أحيانا لأن سلم كان يتخولهم بالنصيحة والمعوضة عند القبر، ولم يكن من ديدا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في كل جنازة، لذلك كان منقول أن نفعل ونترك، نفعل ونترك، نعم، بما يشاء، بما يشاء، بما يشاء، بحس إنه الميت يستفيد بدعاء، لأن سلم قال، ها أضعوا لأخيك وما التثبيت فإن أول أنا يسأل. والأكمل نتدعى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم تزيد مجد لأن فيها نصوص الحج في نص والصيام في نص على خلاف بين العلماء هل كل صوم يصوم عنه الولي ولا صوم النزر فقط أو من الصوم الواجب فقط زي سام رمضان مثلا الجمهور على إنه يصوم عنه أي صوم ولكن جمع من المحققين على رأسي الشيخ الإسلام ثامية وابن القيم ذهب إلى أنه لا يصوم عنه إلا صوم نذر فقط نذر ف... لا نذر فقط أما صوم رمضان فلا يلزمه ذلك يلزمه أن يطعم عن كل يوم المسكينة وهذا أقوى من جهة الأدلة أنه لا يصوم عنه إلا صوم نذر وده كلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه ورجحه والمسألة فيها ساعة مسألة فيها ساعة أن الجمهور على إنه يجوز جوز يأخذ عنه صوم الفريضة والنذر فريضة، والنذر فريضة، ولكن المحققين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات إن المرأة سألته قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أقضي؟ قال أقضي، وفي رواية أطلقت إن أمي ماتت وعليها صوم، أقضي؟ قال أقضي، فالعلماء قالوا يحمل مطلق على المقيد، فهنا الرواية الأولى مقيدة اللي هي صوم نذر، الرواية التانية مطلقة صوم فقط. وأنا أميل إلى هذا القول أنه لا يقضى عنه إلا صوم النذر فقط أما صوم رمضان فعليه الكفارة يطعم عن كل يوم مسكينة فدي في نص والحج في نص الحج في نص فما كان فيه نص نلتزم به ونضر مع الدليل حي صدار ولو كان خيرا خلي بلك حط القاعدة قدامك لسبقونا إليه ولو وصل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر أحد أوصياء الميت أن يقرأ القرآن ويهبوا له ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة إليه والله أعلم نعم إليه على قول بقى أنه هو ماء غير ال... استنى بس على قول من يقول أنه هو ماء غير المية يزيل بس الخمر أصلا عندي كثير من الأمام أنه نجس، فكيف يزيل النجاسة شيء نجس؟ يبقى ما ينفعش الماء إذا الخليل على قول بقى شيخ لسام وده مذهب الحنفيه يجوز زي الشاي يزيل ما انا سالتكم ما حدش جاوبني الشاي يزيل النجاسه لا, لا. على قول ابو حنيفة يزيل طبعا ها ما احنا بنقول يفعل ويترك ما اصل بعض اخواننا بي على طول كل جنازة بتتكلم على القبر ما ينفعش اه ما ينفعش هو التذكير احيانا يعني مثلا جنازة شاب مثلا فريق الشباب فيها كتير والمعارضة تكون فيها أبلغ فلا بأس الناس تغير لفرصة زي كده أما كل جنازة أتبعها أعز الناس ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهل زي ما بقوله وبكرر تاني لأن بعض إخواننا بأخذ الأمر بشدة أقول لا الأصل في الدعاء أن يكون جماعي على القبر فإحنا بنقوله لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسألوا له التثبيت ولم يقف ودعوا أمن الناس خلفه لا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك أمن على دعائه أنت لو دخلت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر هل يلزمك أن تقنط خلفه ولا لا يلزمك ليه مع أنك انترى بدعيته فهل يجوز أن توافق الإمام في البدعة هل يجوز أن توافق الإمام في البدعة ما في صلاة ها نصف ومتابعة الإمام بيقول إيه العكس لأ أصدق يعني وافقوا في الهيئة ولا في الفاعل بس واسيب إيه يعني هو لو قال أمين خلف الإمام وقع في البدعة طب ما هي دي بدعة لأن المسألة أخونا فيها إيه خلاف فيها خلاف هي ليست بدعة عنده هو هي بدعة عندك إنت فجوز أن توافقه على ذلك من اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه لذلك بعض علماء ألزم حضرك قلت كده أنه ما يتابعوش في الهيئة يؤمن فقط ويترك يده أو يقف زي موائف في الصلاة ويؤمن خلفه فقط وده كلام شيخ الإسلام تيمين هل يؤمن من يرى بدعيه قنوت الفجر خلف خلف امام من خلف امام يقنط الفجر قال نعم يؤمن خلفه لان هي عنده سنه هو بيستدل بحديث ايه لا ما دي بقى عاوزين نتكلم فيها هل يجوز الانكار في هذه القضية بلطف ولين ابين له الحكم لا على سبيل الإنكار أقول له أنت شافعي المذهب مثلا وده مذهب الشافعي المشهور وهو يقول ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا هذا الحديث لا يصح وإن صح قال العلماء القنوط هنا معناه طول القيام وليس وليس الدعاء وحديث أبو مالك الأسجعي قال أي بني محدث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث ولذلك الحنابل عندهم أن قنوط الفجر محدث بدعة بخلاف الشافعية فأنت لو خصلت خلف أمام شافعي هو يرى صنعة القنود فتبقى بدفع حقك أنت كمان هذا الله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم